فمن منازل اياك نعبد واياك نستعين م ن ز ل ة ا ل غ ي ر ة و م ن ز ل ة ا ل غ ي ر ة م ق خ و ذ ة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح إ ن المؤمن يغار إ ن المؤمن يغار وان الله تعالى يغار وغيره الله ان ياتي يا العبد محارم الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على ل هذا ه ا م و م وبالأحرى ع ل ى هذه المنزلة ا ل إ ي م ا ن ي الرفيعة ويعني ة ش أ ه م و ش أ و ه م ب م د ا ر ج ه ا وينمي حقيقتها في النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة بضوابط ا ل إ س ل ا م وقواعده فاقول ينمي نظرا لان ا ل غ ي ر ة ب ن ف ه و ن ه ا الشرعي كما هي و ا ر د ة في سنن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ف ر ة في ا ل إ ن س ا ن ا ل غ ي ر ة ح ف ر ة ولهذا ا ل أ م ر د ل ا ل ة خ ط ي ر ة جدا معناها أ ن الذي فقد الغيره فقد ا ل ف ط ر ة وحال ا ل أ م ة اليوم كما نرى مع الاساس الشديد يدل لا على انحراف في الاشكال و ا ل إ ح و ا ل ا ل ع ا م ة وحسب ولكن يدل على انحراف في الفطره ة ضرب المكر المعاطر من ما النفسي والاجتناعي والسلوكي للإنسان والسلوكي ذلك ش د ه هذه بها في ظروفنا هذه التي نمر بها من هذه الفتن المظلمة الفتن ن هذه ع والدليل ذ ب ل ل ه منه و ا على أ ن ه ا ف ط ر ة أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ د ر ك الناس في ا ل ج ا ه ل ي ة على غ ي ر ة ش د ي د ة على اعراضهم ل د ر ج ة أ ن ه م كانوا يتصرفون إ د ا ء ا ع ر ض ب أ س ل و ب غير شرعي وهو وعد البنات أ ح ي ا ء هو غ ي ر ة الرجال آنئذ على اراضه فكان الفقراء الفقراء من العرب يخشون أ ن إ ذ ا ماتوا أ ن يكبر البنات فيكتسبن صوتهن بالزنا وهذا يدفعهن أ و يدفع ا ل آ ب ا ء ب ا ل أ ح ر ا ق الى وعد البنات أ ص ل ا أ ي دفنهن حياه مع الاسف الشديد وهذا اسلوب وحشي لا يكفي ذلك لكن نذكر أ ن السبب ا ل أ ص ل ي إ ن م ا هو هذا وضع ا ل ف ك ر م ذ ك ئ الذي كان عليه العرب أ و بعض العرب آ ن ئ ذ اجعلهم يخافون من نتائج الصيد ولذلك الله جل وعلا نهى عن شكل ا ل أ ب ن ا ء ولا تحسب اولادكم حتى يتاملاق اي فقر نحن نرزقهم و إ ي ا ك م في الصيغتين من قول الله جل وعلا الانسان العربي الجاهلي مع الأسف كان على غ ي ر ة ع ا ل ي ة إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ف ر ا ط ت ك ي ف تقيا بمعنى أ ن الوضع الطبيعي لانسان أن ان يغار ل م أ ة مشركة خرجتني خبره ر من مدينة مكة كما تجاه الله فعنزل على س وقد ل لأن تحميل بلتاعه ه امرأة أبي بن كتابة حاطب خرجت إلى ر ي و ق ضطرته أو جعلته في ضفيرتها حلت شهرها و ظ ه ر ت عليه ا ل ر س ا ل ة فتابعها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه به امر رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى أ د ر ك ه ا ب الطريق قال يا ضعينه اعطني ر أ المسافرة الكتاب الذي عندك قالت ما عندي من كتاب قال أ ع ط ن ي الكتاب في ر أ س ك بين أ ق ا ص ك اي الضفائر ا ل ش ع ب ي ة فرفضت فقال اعطني إ ي ا ه و إ ل ا فككته بيدي قالت لويلك اليك عن يعني ي بور وجهك عليا س أ ع ط ي ك إ ي ا ه و د ر ق ت عليها في لباسها أ و ثمارها و د ر ق ه وجهه يعني قلبه جليل الجرخه حتى لا ينظر إ ل ي ه ا ب أ م ر ه ا بامرها أ م ر ه وهذه أ أن ة المشركة كانت صغار ي رجل جليل مسلم فحبيل جليل أ ن يرى شعره ف ش ع ر في ان الوضع حينما يصير إ ل ى نوعين ترتكي تالذل الى ضرر أ ن لا يشعر إ ن ك ا ن بالحرج أ ن يرى ابنته أ و زوجته أ و ان صار المراه او الفتاه تنسى ع ا ل ي ة على عشوائ ما ي ك و ن العري ل أ ن ه هذا ا ل م ت ح ف مكسين في النفس ي الانسانيه ل فهو خ ل من خطير ومن هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن وفي الصحيح إ ن ا ل إ ي م ا ن والحياء حرناء يعني ج ل ج ل صدق من ج ي ش ف حرقه الحياء و ا ل إ ي م ا ن حرناء لا ي س ت ر ي ح ه والغيره لذلك الاحساس الذي يكون لعبد المؤمن شجاعها ما حرم الله, الله م سلوان ج ه ا م ح ا ر ي على دينه على عرضه على ماله على وطنه على زوجه على كل ما جعله ا ل إ س ل ا م محفوظا ب ح د و د الله فكما أ ن العبد المؤمن الحق يغار على اشيائه الطبيعيه و م ن ت ل ك ا ت ه ا ل ش ر ع ي ة من الدين ومن ا ل ع ب ا د ة إ ل ى ا ل ع ا د ة فالله جل وعلا قبل ذلك وبعد ذلك يغار على عباده الصالحين لن يراهم فيما يكره لهم سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلاله وعظيم السلطان ف إ ذ ا كون ا ل غ ي ر ة م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة يعني انها وحد الرتبه ثابته للمؤمن لا, لا يجوز ان يكون في يوم على غيره وفي يوم على غير غيره إ ذ ن يدخل عن البلد ع يمكن يكون أن هناك المؤمن دائما على غ ي ر ة ش د ي د ة فيما يتعلق ب ا ل أ م و ر المعلومه ا ل د ي ن ب ا ل ض ر و ر ة وبالامور التي جعلها الله جل وعلا حما له أ ن ا و إ ن لكل ملك ح ن ا أ ن ا و إ ن حمى الله محاربه ا ذ ن هذا المعنى العظيم الذي أ ت ا س ه و أ ص ل ه فطره ا ل ل التي فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها, فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه ا ل ف ك ر ة أ ع ن ي ف ك ر ة الله أ ع ن ي ا ل أ س ا س أ و ت ك و ي ن الطبيعي الذي كون الله جل وعلا ا ل إ ن س ا ن وجعله ذيب ي جعله انسانا اذا خرج عنه خرج عن طوره يعني ك ي ا ل مكونات أ س ا س ي ه ف ا ل إ ن س ا ن يفقدها يفقد ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن ي ة فيصير إ ل ى نوعين من المدخل النفسي والمدخل الاجتماعي من ذلك قلت هذا المعنى معمل غيره والمؤمن عنده ح ا س ة ا ل أ م ر بالمعروف و ح ا س ة النهي عن ا ل م و ت ر أ ي أ ن ه يفرح وينشارك اذا ر أ ى المعروف هو اثاث ل ا ج ت م ا ع ا ل ب ش ر وينقبض قلبه وينكاسف باله إ ذ ا ر أ ى محارم الله تنتهك لما ذ ا ل أ ن ه عنده اثاث مين من الغيره عنده في ل مسيره وفي مجتمعه وبيئته ومن هنا كان قول رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن يستطع ي فبقلبه إ ن يستطيع ف ه وذلك اضعاف ا ل إ ي م ا ن تغيره بالقلب دال على ان الانسان مصلبا حد الادلاق الذي اذا فقده فقد فطرته فاذا لا يغير الانسان بالقلب لا يعني انه, لا يغير يعني أنه حينما يشتهاده المنكر اي يحضره ويراه ويجيه طبيعي. الصور هذا يتعرف هذا دال على أ ن ف ط ر ة هذا النوع من الانسان قد ضاعت زاد صار مفعولا للمنكر ولم يعد مؤثرا ولا موجبا بل صار معرفه سالبا أ ي أ ن ه صار ب ض ا ع ة للمنكر وصار هو انسه منتوجا للمنكر لما صار يستهلك من مفاهيمه ويقبل من واقعه ووضعه على ا ل مستوى ا ل ن س و ت ا ب ي ن هذا الكلام على صبر ا ل م س ت ط ا ى بحول الله جل وعلا المؤمن حينما يسلك إ ل ى ربه جل وعلا عبر حدود الله حدود التي رسمها الله جل وعلا من ا ل أ ح ك ا م من بيان الواجبات المطلوبات عموما والمنهيات عموما أ و ما يسمى ب أ م ه ا ت الفضائل و أ م ه ا ت الرذائل يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم في س ن ة رسوله عليه الصلاه والسلام في ب ع ل ن ا و ا ح د م ع ا ل م تنير لنا الطريق م ع ا ن ي م عن اليمين و م ع ا ن ي م عن ا ل ش م ا ل و ح د ي ن كيف يلوننا ا ل م ط ل و ب ا ت و ح د ي ن كيف يلوننا ا ل م ن ه ي ا ت يعني هالفضائل وهالرباعي هالخير هالشر بمعنى آ خ ر حتى لا ينقلب ذ ي ذهن م المؤمن ولا ب س ث و ي ه الخير شرا والشر خ ي ر فلذلك ما دام هذا المؤمن ي أ خ ذ بكتاب الله ويعتصم به ويسلكه مقتديا برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فان المفاهيم لن تنقلب عليه أ ب د ا ولن يتاثر بسحره س ح ر العصر وقلت وما زلت اقول لان فهان هذا الزمان هم الاعلاميون الذين تعافوا شحات ه لنشر ومعروف الفاحل فاحل س ل الأخلاق ك ا أو الرذيلة ا ل ت ي يعيش ع ل ي كثير من الناس ي و م كان السبب الرئيسي بها هو يعني دخول كثير من ا ل أ ف ل ا م القنوات ا ل ف ل ف ل ي ة التي تمجد الرذيله اما الرذيله في الافلام والمسلسلات كتمجدها ما معنى هذا؟ يعني أن ا ل إ ن س ا ن الذي قطع أ صلته في كتاب الله و ب ي سنه رسول الله الزنا ي تتعطيه أنه يمثل بكهالي ل ا ف ا ح ش ة إ ن ه كان ف ا ح ش ة فساء شديده وياتي ثقافه رقيقه سميهم لي ا ل أ م ه ا ت الطبيعيات هكذا كتبوا في أ د ب ي ا ت ه م ما معنى ا ل أ م ه ا ت الطبيعيات يعني أ ن كون ا ل م ر أ ة زانيه وتنزل من الزنا هذا وضع طبيعي ل ت س شاذا هذا أ م ر خاطئ هذا مقدور واضح ل ل ق ر آ ن الكريم ولمفاهيمه الولد ل ل ف ر ا س والحديث ط ب ص ح ي ح وللعافيه للحاجه ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يسميان ا ل أ ش ي ا ء ب أ س م ا ئ ه ا ا ل ط ب ي ع ي ة حقا وطنقا حتى ي ب ق ى الزنا شيئا محصورا م ح ا ص ر ا محاصرا ويبقى في د ا ئ ر ة الفساد وليس في د ا ئ ر ة ا ل ص ل ا ولهذا حينما يدمن ا ل إ ن س ا ن على م ش ا ه د ة الظلمات ويقتحر في وقت فيه بمصادر النور فسيخرج سيخرج من النور الى الظلمات وستتعثر يشوف الرؤية لأن يصير في اخرج النيتر لديه لأن قتل يده يسقيد في بعضها يلاها به إذن أن يرى الحقائق كما فيه هذا الظلمات ظلمات إذا الحقائق أن إذن فوق فكيف كما بط وإذا يرى غيرته غيرته فقد وجوده ا ل إ ن س ا ن في القتل بند الحقيقي وقد وجدنا الكافر لما ي ك و ن س و ي الشخصيه على يعني الاصول ا ل ط ب ي ع ي ة التي خلقه الله عليها بغير ذلك ل تكون دين غيرا ك تكون تعب بديتا و لديه ذ ل ك ق ت ر ف إذا بصورتين ر خيرات وهذا وصفت بالكبير ظلم كبير ولذا الشعر يعذبنا لمفاهيم ا ل أ ح ا س ي س ويهذبها ويشذبها ويخرجها تصرفاته على موازين ا ل ش ر ي ع ة ب ي الافراد و ل ا ت ف ر ه لا ضرر و ر ا ض ع هذا شيء غريب جدا تناقض عجيب الذي ي ع ي ش ا ل إ ن س ا ن م ع ا ص ر تناقض غريب وعجيب لما تجد ا ل إ ن س ا ن مثلا تشوف صور غ ر ي ب ة ابدا من شماذيا في الحمام م ا ي غ ي د ا ل إ ن س ا ن ا د خ ل بناته ونساءه ا ل ي وحمام مختلط ب ش ي ل رجاله للنساء ا ل ض ر ع و ن م و ج و د ة ولكن في البحر هذه ش ي ء ا ادي لا ترقه ايضا شيئ غريب جدا لما يدل على أ ن المفاهيم في المخ هذه انحرفت وكان ا ل إ ن س ا ن واحد نوع من الاضطراب لا يستطيع أ ن يضبطه ب أ ي ضابط عقلي و ل د ي ذ و ا ل ا ج ت م ا ع ي إ ن م ا هو مدح ن ل س ي ح ن ن م ا يقبل أ ن يرى بناته ونساءه ع ا ل ي ا ت على أ ث م يقول ا ل ع ل م على ا ل م ن ف ع الشرطي العامه هم بارد خلبه هذا يدل على أ ن الغيره فيه ماتت م ن س ه د و إ ذ ا ماتت غيرته فقررت أ ن ه ماتت فترته ليستجد إ ح ي ا ء من جديد و إ ل ى بعث عاشا ل ي ب ع ث و ا ل م ن س ا ء يبعثه مباشره فمفهوم ا ل ح ي ا ة الذي جاء به ا ل إ س ل ا م مرتبط اشد الارتباط بهذا المعنى او بهذه ا ل م ن ز ل ة الايمانيه التي هي م ن ز ل ة غيره والمؤمن حينما يتشبع بحقائق الدين كتابا و س ن ة ويبصر بشكل واضح جدا مقاصد ا ل ق ر آ ن الكريم في أ م ه ا ت وفضائل امهات ا ل ر ذ ا ئ ي و ا ل ت ر ب عليها ف إ ن ه لن تزحزحه ولن تزلزله كل رياح ا ل إ ع ل ا م المدمر في سمكه ل أ ن ه عنده الحقائق ثابته في ل ق ل ب ي د ولو قالوا الدنيا كلها يبقى الحق ع ن د ه حق وليس ع ا د ة ليس ع ان د ة أ ينزل الله جل وعلا في سكه بالنص القاطع الجلاله ستر ا ل م ر أ ة المسلمه ستر يا ا ل م ر أ ة المسلمه يا اخي النبي ق و ل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ه م ذلك بما أ ن يعرفن ا فلا يدين وكان الله غفورا رحيما من القواعد ا ل م ع ر و ف ة عند العلماء ان الله سبحانه وتعالى إ ذ ا بغى يثبت في هذا بل ن ق ك ا ت فيها من بعض يكون لغه عند قيمه كي نص عليها في, في كتابه وما يخليها شي بعد ذلك ل ل س ن ة فقط ا ل س ن ة م ك ب ر ا ش ر ي ع ي و ر ا ئ ي ولكن المرض الكبري في ح ي ب ت ه ا يعني بالمسجد الكبار يظل ا ل ق ر آ ن هو اللول ويعطي سيدنا محمد صلى عليه الصلاه والسلام فليس ع ا د ة أ ن ي أ ت ي حكم ن ي ا ل ق ر آ ن لا يزيد هدفه كم ا موجوده احكام لم ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن و إ ن م ا وردت في ا ل س ن ة ووجد علينا ان تبعها كما هي في ا ل س ن ة ولكن من يجزي في ا ل ق ر آ ن فانا ا ن ى ان الله يخاطبك باسم مباشر لكتابه ولذلك ل جل وعلا يقطع كل جدل تعالى ه فيها بها وأنه فيجيل و يقطع عالي يأتي فيقين جدل نفس سبحانه لأنها في فيها. سبحان الله تشوفوا ل أ ن أ م و ر ا س ر ى م ص ط ر ه بالغريب في كتاب الله ل م ا لا يكاد يداع مجالا للاجتهاد الزائد ب م ص ط ر ة والصيام والحج م ج م ل في ا ل ق ر آ ن والنصوص اليها م و ج و د ة كل كتاب هي ولكن ل ه سِحْزِ الْجِرْبَيْتِ الْصِيلَابِ أركان للجلال ولكن معلوم ا ل عند الله جل وعلا ان هذه يعني ما غادر ل يوقع في هذا فيما سياتي من ا ل أ ي ا م فعصار رسول الله عليه ل ا صلى ا وبيانه والاخرى مبينه بشكل عجيب في ص و ر ة ا ل ب ق ر ة وفي غيرها بشكل خلف لا يكاد يدع مجال ل ل ز ي ا د ة ولا للنصره ق ة التي ل ي د خ و ي أ ت ي أ ي ض ا في ص و ر ة الاحزاب بهذه ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين فيما ق في و ل ش وحده ا غير ح ا ص ة بل بناتهم ل أ ز و ا ج بنت سيدنا محمد علي صفح ونساء المؤمنين دال على استغراق العموم لا يوم ا ل ق ي ا م ة ي ذ ن ي ن عليهن من ج ل ا ب ب ه ن سبحان الله العظيم ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله الذي لا يسير باطل من ذريته ولا من خلفه بل حتى المتحزيات زعمنا لا يلعبون على المقاصد ا ل ق ر آ ن ي ه للتحريف التصويري ولو في بعض الجزئيات فنص الله جل وعلا عباره الجبال وما قالش الثياب مثلا و ا ل ج ن ب ا ب هو الثوب المحيط بالجسم كاملا هذا الجلباب في إيضار إيضار من فيه المرأة. هذا ذلك الذي الحائط المدينة كمثل الحاجة هو تسميه إظهار إظهار في من قطعة العربي أي حسابي ولكن م ا ز تفتلت جلو الله يلبس الجلبة بالذات الذي مرتفعه ا يمكن ل الرسول عليه الصلاة والصلاة والصلاة ب س نساء ه ان ة و كان يكون يرجع ا ن المعنى أعطي اللغة ل كان يقوم ب ط و ل م س ت ب ش ر عن حفاظ مقاصد ا ل ن ص كيف وكانه ل هذا ل ساكن و يحافظ الأصول في الباب كافي أنه ضعفي وافر ضعف وليس لباسا يوضع على الجسد يفصل أ و يعطي تفاصيل الجسم و أ ن و ث ة ا ل م ر أ ة بينه هذا ليس بشكل وليس بحجاب ح ج ا ب حسنين ي ل أ ن ه م ا ق ض مقاصد الشرع في المراد ي ه ذ ا الشريع والنص ا ل ق ر آ ن و ه ذ ا ذلك أ ب ن ا ء ي يعرفن ب ي ن ا بالثواب الورع ل أ ن ه م مش من هذا النوع ا ل س ي د والعرب ق د ي م قالت تجوع الحره ولا ت أ ك ل لي ثدييها هذا ا ل ن س العربي جميل ماذا تقول هذه ا ل م ع ن ي ه الفطره لان هذه الكلمه كانت قبل ا ل ن ب و ة و ل أ ن ه ا تكون من ا ل ن ب و ة ا ل ق د ي م ة كما قال رسول الله صلى الله ل ا ه في بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى ان ادرك الناس من كلام النبوه الاولى إ ذ ا مستحي اسمع ما ش ي ت كانت حكمه عربيه لكن جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسرع قال لهم هذه حكمه ع ر ب ي ة هذا المعنى هذه رم أ ى ن أ ث ر ف ي ا ل أ ح ا د ي ث ف ي ا ل أ ن ب ي ا ء إ ذ ا دخلت عرب بكري إبراهيم إ ا م و س ع فلعل قولهم كذلك تجوع الفرات ولا تذكر بتبيهها من من ع قطعا هذا المعنى م لا ت أ ك ل و ا لثدييها يعني, جميلة مثلا إن يعني ما بنزلتها بمثلا بنشرطوا على قدري المستطاع عند وجود احتمالات ديال الدلالات كما شرح و اصحاب ا ل أ م ث ا ل إن أ ن ه يعني أ ن الحره م ا ك تبيع تحليل ديالها ومع انه كان امر ج ا ه ي حمد عرب وان الفاصين كان ص و ر ب ع ل د ه يعني ولكن ا ل م ر ا الحره ما, ما تفتصرش بحليل ديالها يعني م كم ترضع, ترضع أي ولكن ليس بمقابل و ل ك ن لو دلاله اخرى ا ح ت م ه ي ا ر ا ج ح ة سمعت بعض ا ل ش ي و خ ن يشرحه هكذا وعجبني أ هذا الشرح لانه ا ل س ب ي ي إنما ن ت ز خ ب ا ل ح ل ي ب إ ذ انما ك ا ح ل أعرض ينتفخ وقع فيها المرة لما ا أريد بالحليب ا بالانتقاق اذا المعنى كان ت حمل ن ا زانت من أ ج ل ان تقتات لا جوع كجوع ولا تظهر عليها امارات الحمل ي بسبب الزنا تجوع ا ل ح ر ة ولا تاكل ن ا م م يقوموا س ل ي ن بتدخلها ا ل إ س ع و حدث أهدرة في لله ل و ش ص ه ع ي ل ل والسلام ولغيرين الصحابات الحرة ولا ص ا تأخذوا فإذا هذا القيم الجمالية ة تجوع حينما اليوم بإسترعى نفقدها فالله الإيمانية تقضعت وعلى أن الحقائق على بينه وبين جل ن يعني حقيقة غربة, غربة شديدة وعلا ن حينما امر بالكسر من الصدق لنساءنا و ل ل إ ن س ا ن ص د ا ه عامه فالرجل أ م ر ب أ ن يستشعر ان الله في الحديث ا ل ح ي ح ان الله حيي ّ ستير يحب الشكر فاذا اغتسلتم اشتكروه هذا خطبان ع للرجال والنساء ففقدان ا ل غ ي ر ة ي ج ع ل انسانهم كاسف ويقبل ل ن ك ش ف لنفسه ولزجه و ل ا ن ي ويعيش هذه ا ل ب ي ئ ة الموجوده ن ب ة مع ا ل أ بعين ر ا ض ي ة مرضيه يشارك في المنكر بيده وبلسانه, وبلسانه وبقلبه ف إ ذ ا الرجوع إ ل ى م ن ز ل ة الغيره دواء وشفاء وهذه مساله تربويه ا ايمانيه لازلت ان نثبت انفسنا على الحقائق كما هي الساحر الذي يطهر الاشياء ويقلبها يقلبها في اعين المسحورين فطهروا اعين الناس واسترهبوه يدعو لك بالعذره والتاثير الشيطاني والكلامي النفسي حتى يجعلك ترى الكاثره في الكائن و ي ن ب ي ان يؤثر عليك بالكلام و ا ل ت أ ث ي ر ا ل ش ي ط ا ن حتى ترى هذه الاحساس ا ل س ا ئ ن و ي ر ه النهرس فلذلك حينما ت ف ر ك عليك وتطلبوا ت أ ث ي ر السحر ح ن ى لو جلسنا ت ه ر س ك مضعما بسماع س و ل ء <تصفيق> ا ل ذ ي يتاثر ب ا ل س ح ر يرى ا ل أو ا ل ق ذ ح ة ب ا ل س أ م والذين يتاثر ل ي ش و ف و بقيه موضع ولذلك ما ا ل ض ب هذا الذي يصنعون ا ل آ ن يدمرون حقائق ا ل إ ي م ا ن في انفسنا سببها ا ل إ ع ل ا م المدمر د ن حتى نرى الاشياء على غير صورتها الطبيعيه ة ويقولوا لا هذه هي الصورة والستر كبد يعني م ف ط ل ح ا ت شيطانيه اكثر يتلاعبون ب ا ل أ ن ف ا ق وهذه صناعه الشياطين منذ القديم لكن يعني السحر كبد عنده عند تجنيات أ خ ر ى إ ب ر ي س عنده أ س ا ل ي ب أ خ ر ى للعمل عن م س ت و ى الثقافي و ع ن م س ت و ى ا ل إ ع ل ا م ي و ع ن م س ت و ى الاجتماعي وغير م و الموضة ى ذلك كثير والوضع ل م ا يكون منفصل عن الدين عن م س ت و ى النفسي والاجتماعي ل ل ن ا ولان ل ب و ي للدين بعيدة أو من قطعة س الانسان ل إ يستجب لكل ا ل خ ا ع ي ل ا ت ولكل المؤشرات الاخرى لكن إ ذ ا كان يحصل ا ل ا ن ا ن الصباح أ و ا ل م ت ا ء بحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ش ر ب من ق ا د ا ا ل إ س ل ا م كل يوم زاده اليومي س ل ا و ة ل ف ت ا ب الله وتدبرا ل آ ي ا ت ه ف إ ن ه أ ب د ا ل م ي ت أ ث ر لكل هذه المدمرات ا ل ن ف س ا ل م ا س خ ا ت ل ل إ ح س ا س وللوجدان والذوق الذوق ضع الذوق البشري ح ق ي ق ة والله ي جعل الذوق البشري العادي الطبيعي يجملون سور ضع ولكن ربي هذا ا ل م ع ا ل يجب ن استقرأ على ان يكون ه ن ا ل جمال ا ل ج م ان ل فهوم ط ب يكون ع ي ه الذي ي ع ن ي ا ل جمال يجب ان يكون ر ه بشيء ن في ا ل إ ح س س ا ا ل جمال يجب من السوداء ل ل م ا ل ان يدل على يكون ي الجمالية يعني س المقاييس ط ب إ ذ ا لم ه ن ا ل جمال ي ل وفي الحديث الصحيح ان الله جميل يحب الجمال ويكره ح ب معاني ستتم الأخلاق بحديث و في الساحه فمعنى ذلك أ ن الكفاح و ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ح ف ر ة م ن ا ق ب ة ك ل ز م ا ن شلل ومضمون هذا معنى ج ي الحديث مش ك ل ك عطيه لكلا سيعقل يا ابن رحمه الله فمن هنا إ ذ ن المؤمن حينما يحفظ حقائقه ا ل د ي ن ي ت في نفسه و ي ر ب ي ه ي ر ب ي ه على الحفاظ على الحفاظ على الغيره على الحقائق على العرض عرضه ي ح ت ا ج ه ب ا ل عرض الدين م ن العرض أ ي ض ا يعني الذي لا يمكن إ ح س ا س بالعرض ديال ا ر ا ن لا يكون ن احساس بالدين د ي ع ر ب د ي ا ك ذ ل يقول ا ع ر ب دينك, دينك العرب ل أ ن ه هو العرض الزاني عن كل شيء يعني ط ا ئ ع ان العرض بمنازل ا ل ا ر ا ن واحد مقتدع ن للدين ولكن يعني أ ق ص د ا ل إ ح س ا س أ ن ه يجب ان تسميها هذا العرض ديال ض دينك ايضا للعرض ديال القران ويغار على ط ي ا م ه وعلى زكاته وعلى أ خ ل ا ق ه ويغار أ ن يكون منحرفا ما يرضاك اتشاف كرام يعني يطعف في الشوارع والاصدقه ويلعب به الصنيان هذا ما عنده غيرها لا يمسح احداث بيده لا في م ه لا غيرتها يعني لا مشكله تشاف كيفاش يعني هذا ما يرضاك ما يرضاك اتشاف أ و ي ت ع ر ف عليه أ ن ه وقع في ا ل خ ط ي ئ ة ما يرضاك ولذلك حينما كان الناس يحفظون شيئا من ا ل غ ي ر ة كان إ ذ ا انحرف الواحد منهم تسطر واغلق عنه ا ل أ ب و ا ب وحينما يفعل هذا وذاك من المناكر على ا ل م ل ئ فيفتخر الناس بهذا ويتشاهرون به معناه اذن أ ن ا ل ب ي ئ ة خسرت و م ش ي ه ذ ا ف فقط في ك ي م ا س ل ف ا ح ش ا ل ل ي س ل لا ل ب ي ئ ه ك ل ه س ر ل أ ن ا ل ب ي ئ ة قبل هدفه و ض ع إ ل ن ذ ا د ل على أ ن الاحساس العام ل م ع ر ف ه الشديد يصل وحب الخط ب الانحدار ا ل م ح ي ف السمعوي ا الادوات للهدم ا ر ا ي ب ه مع الاسئله امطار ش د ي د ة من المدمرات ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل إ ع ل ا م ي ة ت ت ن ز ل ع ل ى ا ل أ م ه اربعه وعشرين ت س ص ل ه الى إ مثل ه ذ ا ا ل و ض ع من م خ ه و ع ش ر ي ر ساعه من اجل ا ل ت و ع ل ه ا الى مثل هذا ا الوضع ما المخرج رابع و ب س ي ه اني لكم من المنذير ن وعند المبين ي و ا ح د م ن ا ت في المغرب قصه مع و ن إلى الفرقه ل جل ه ي عندما ي دخل ت استعمار المغرب و ب د أ ي ه احتل الشواطئ ا ل م غ ر ب ي ة ودخل ا ل و ر ة ب ا ل و ا ي ع ن ي كانت موجه ديال الالفجاء إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم افضل وتعليما وتدريسا ماشيه جدا ل ك ن ت ك د ا ت كلها يعني بحل بحل ب ح ف ظ ة احتفال الله جل وعلا وبتلاوته اناء الليل و أ ط ر ا ف المهر وهذا عمر شرقي ا من ر م ا ل أ ش ي ا ء التي وقفت عليها فقر العاشر ا ليجري وكانت عنده س المغربيه ب وجاء سبريون ب ر ت ويحتلوا ز الشوافئ ل ة من سلطة تم ل و ي انزاله أ ذ في ا محضة ل ل ق ر ن ا ل الذي ل ع ع ا كان ش ي م د و ج ا ل و ض ع ا ل السبريون ة ن ا نسميها ا ل ص ا ب صابة هذه م ر ة ك ا ن ت تدير ز لو ع ل م ا ء ظ يحتلوا الشواطئ ا ت و ل م غ ك ث ي ر اسم حضر عابي يعني كان علوم ا ل ق ر آ ن علوم القران ش خ ص بر بر ا ل ق م ص ي ا ل اكبر من ذلك واكبر من الحديث علوم ا ل ق ر آ ن ا ل ت ج أ الناس الى ا ل ق ر آ ن ت ل ا و ة و إ ت خ ا ن و ق ر ا ء ة وكل العلوم ت ع ل ق ا ب ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ك ت ا ب السبيل وصار الناس يتبارون في تزويد ا ل ق ر آ ن الكريم وفي حفظه وفي من لا يقع منه خطا أ في س ت ر ر ع ا كان المسار مضرب المثال في و ا ح د من س في ت ل ل ه ا ر ة كانوا أحوال في ب ع ض ه م خوفهم المخرج المخرج منطقة الشمن مشارف وفي أحوال للوأس وفيه وبه به يعني واحد منطقة الشمن على مشارف البحر المتوسط زبرية العديد البحر اجبعنا كتاب الله كان إلى على به لا يعرف شيء ب ولكن ر اهلها النار كلهم يحفظون ا ل ق ر آ ن و بلادهم مزيد لها عندهم ويحفظون القران ك ل ويحفظون القران في ديمة منطقة ويحفظون لإهناد فكل القران ن له يديرهم ل ي الغيرة على دينهم ومشي يعني رأى تعرفت رأى ا لان ر أ و القران ل الجلبة ح ي تردع أعزوجنا لأن القرآن مثل الغيب إ ذ ا نزل في ا ل أ ر ض ج ا ف ة ي ا ب س ة ب إ ذ ن الله عز وجل اهتزت و ا ر ب ت و ا م ب ت ت من كل زوج ي بديهي ان ا ل ق ر آ ن عنده طبيعه قرى هو ك ر م الله روح من الله جل وعلا وكذلك أ ح ي ن ا اليك روحا من م ر ي ض ف إ ذ ا نزل على القلوب أ ح ي ا ه ا باذن الله شهيد هذا الشديد لم استطع ان تعرفتها لتنزل من كان حيا ويحك ى القول عن شهيه الله جل وعلا بهذا ا ل ق ر آ ن ضمن ا ل ح ي ا ة ل ل أ م ة ما تمسكت به والحديث واضح جدا في هذا الامر وهو قول رسول الله ع ل ي الصلاه والسلام انشروا انشروا ان تشهدوا لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن هذا القران سبب اي حد فان هذا ا ل ق ر آ ن سبب طرفه بيد الله وطرفه بيد من أ م ت ك بي او تمتك به ف إ ن ك م لن تضلوا ولن ت ه ل ك و ا لا ت م س ك ت م ب ذ ي آ ب د ا فالحكم على ا ل س ع ل ي ل يعني في احوال ا ل ق و ة وفي احوال الضعف في أ ي ق ر ن كان يجيله قوه اباده شدوه القران لان الله عز وجل لم تهلكوه ولم تخافوا وتعود ترجع الامور م ل ب ي الى ي لها بأنها الاصابع ن يخرج كيف ا ش ت غ ل ن ي هكذا جلس المجلس و و د ا و يقول الجدات كنا أ ك ث ر ت ق د م من الحسيبات كيكتب يعني ا ل م ر ح ل ة ما قبل الجيل الماضي أ ي الجيل ما قبل الماضي كان عندهم العري بحس كبير جدا جات م ر ح ل ة من ذاك ت ر و س و ي ة جات م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ا الجيل الثالث جاء مخير فهو ت ع ت ب ع على هذا ب ف ه م د ل ه ودير صح او ان الجدات كنا أ ك ث ر تقدم من فلذلك ولكن الإرادة للرجوع ب أ الرجوع للقرآن والرسل حقيقة, حقيقة, حقيقة. هذا الامر عليه ينبغي الدين ل أ ن ا ل ق ر آ ن الدين صفه عما يزل على الانسان ف إ ذ ا لم يجد محلا لم يكن له اكثر إ ذ ا لقيت شيء خفش بهذا الندم لا يخدمه ل أ ن ا ل ق ر آ ن يخاف بندم ا ل إ ن س ا ن سوي ا ل إ ن س ا ن اللي عن الخسره ما خسرش اما إ ذ ا خسر ف إ ن ه لن يستجيب لهذا الكتاب ل أ ن ه ا ل م ا ه ي م جاء ا ل ق ر آ ن تكون شكل و م ر ا ل اخر تماما ل أ ن ه اخجل و م ن ا ق ب ه تمام ا ل م ن ا ق ض ة بحقائق الخدمه يستريح للفواحش ويتمتع بالمشاهد ا ل ر د ي ئ ة جدا ويرى القبح جمالا وجمال قبحا ف أ ن ا يكون التواصل آ ن ئ ذ بينه وبين حقائق ا ل ق ر آ ن الكريم لكن ا ل إ ن س ا ن ي بقي س و ي عن ا ف ط ر ه ي ا ل ه عن ا ل أ ث ا ث ل ذ ي ق الله عليه سبحانه وتعالى ف إ ن ه حينما تخاطب الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ه يعرفوا معروفها وينكروا ما ا ل ك ر ت ه ليقول الله ت ع ر ف ا ل ق ر آ ن هذا جمال هذا حق هذا ذوكب اليه هذا جمال هذا حق لما يقول له هدا هدا شر هدا هدا شر هذا قم هذا شر يقول ي ه هذا قم هذا شر ع ل ي ك ل ا س ل ا م لانه لم يختر الميزان بهذا الشيطان هذا ح د عمل خطير لكنه ان شاء الله يبوء بالفشل ما هو ا ع م ل ان شاء يعني غرفه ق ي ا د ة ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ر ا ح ه ما هي غرفه ق ي ا د ة المدى هي الموقع الذي يملك زيه كي ي ز ن الاشياء يعني ا من ذكرى ب ي ا ه من ا ل دماغ بيده ومن عقل بيده ومن وجدان بيده والقلب بيده الذي بير ه حقا والباطل باطلا ودخلوا في الموقف سروره بالثقافه او ب ا ل إ ع ل ا م وبما يشبه هذا وذاكرهم ما ت ن ف ئ عنه و ا خ س ر و ا دماغه ويزيد خريب باش تواصل مع ا ل إ ن س ا ن الذي اخترت انسان ل إ يديه أ م ا لما يكون ا ل ا ن ح ر ا ف فقط شهواني ف ا ل أ م ر ي س ي ر ويخطبوط ل ي ما لا يمكن ن ع ل ه ان ا يكون الانحراف ل لا ا فراء لا يقوله ما غرفه القياده لا يمكن ان ي ل و ش ي ن لعرق تصوراته ولسانه الدنيا اما من يجي لوحدي ا ي ديان ز ا د رجلا ً كان أ و م ر أ ة يقول له ز ي ر ه يعني هذا شي مثرى سيء لا يقول لك نسلم لكن م ت ل ف يقلب عليك الامر صار نسلم ولكرمشي هو هذا وضعهم خطير ونجيز له وهذا و ل ك خوف ثاني وهذا يقول نتيجه من نتائج ت أ ث ي ر ل إ ع ل ا م السيء وغير الاعلام ل إ السقاطه وكثير من برمج يعني ما ل أ ت ب ة تدمر حقائق وموازين ا ل ق ر آ ن ي ه و ا ض ح ة من هنا اذا كان م ن ز ل ة غ ي ر ه في دين الله جل وعلا ع ب ا ر ة عن صله طفل ل ق ل ب ب ح ي ا ة ا ل ق ر آ ن القلب دين عند ا ل ح ي ا ة دين عند الضوء دين عند التيار الكهربائي المستمر فيما بينه وبين المصدر الذي هو كتاب الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقلبه الذي ينتج السلوك كما ينتج ا ل أ ف ك ا ر أ ن ا و إ ن ا ل ج ا ج ه بلا مدره إ ذ ا طرحت كله. فإذا فسدت فسد الجسد وراهما ه ي ا ل ث و ه ذ الذي ض م ر ل ك ا ف ي ن ا الثقافات ا ا ل ع ل ممكن م ر الحطيرة ورغم ة الغازية د ه م م ك لا ا ل إ ع ل ا م ولا ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ا ز ي ة أ ن تؤثر لولا ا ن ا صادفت محلا فارغا ف ا ل م ش ك ل ن هنا يعني م ش ي ن عند انه كنا اثار في التلفزيون ا س ت غ ل ب ن ا و إ ن م ا الاثار أ ن ن ا لم نحمل رايه ا ل ق ر آ ن ا ل إ ع ل ا م ث ق ا ف ة م د م ن ه صادفت محلا فارئا تتمكنت ولو كانت القلوب عامره ل ل ق ر آ ن بحقائقه بمفاهيمه بمنازله ا ل إ ي م ا ن ي ة ك م ن ز ل ة التي نتحدث عنها ا ل ل ي ل ة م ن ز ل ة ا ل غ ي ر ة ل م استطاع شيء من ذلك أ ن يتسرب ولو ت ص ر ب ل ما د ا ن ولا مكث يكون حدوث ذلك ع ب ا ر ة عن مرض طارئ يزول بشري سريع لكن م ا ا ل أ م ة مع الاسف بسبب يعني الكيد فعلا الكيد و ا ل إ م ا م الذاتي فضلت فضلت فضلت فضلت فضلت عن كتاب ر ي ه ا وعن سنه نبيها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ا ح ت ك و ن س ه ا د اللي ه الابتلاع هذا الذي يحصل الجيل م ع ن د ه ش ادنى ث ق ا ف ة ك ا ف ي ة ليحصن وليثبت أ م ا م حقائق الغزو الفكري و أ م ا م المدميرات ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ا خ ل ا ق ي ة و لذلك كان سهل ا ل إ م ت ل ا ك ف ب ا ع الخلق العام و ضعفت ا ل أ ح ا س ي س ا ل و ز ا ن ي ة ل ل إ ن س ا ن ب ا ل غ ي ر ة و بالعرض و بالممتلكات ا ل م ع ن و ي ة ا ل ر و ح ي ة لا يشعر ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يملك حقائق روحيه دياله و إ ن م ا ص ا ر مع الاسف الشديد يتمنون أ ن يعيشوا كما يعيش شفهاء القران ب يعني اذن ل الضبري تلاوه ونحن ا ر ج ل م و ر القرآن ن إذن ا ت ذ ب ر ا و ا ل ت أ س ي ب ف ي د ن ا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ب أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه شيء مهم جدا م ق ر أ النماذج ذي الصحر وكيف كانت غيرتهم على دينهم وعلى أ ع ر ا ض ه م وفي حياتهم وغيرتهم التي جعلتهم يقتحمون ا ل آ خ ر و ي ص ي ر و ن بدين الله جل وعلا إ ل ى كل ف دين عميق وجعلتهم محصنين أ ق و ي ا ء ثابتين وصاروا بذلك سادت الدنيا وسادتها, فعلاً أو كادت الدنيا وسادتها النماذج التي جعلها الله جل وعلا منارات من ا ل بشريه قناين الخيام نناديج ب ف ا ر ي ج الفتن محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي أ ص ح ا ب رسول الله منرات الهدى والهدايه منرات ح ي ة ب ش ر ي ة ح ي ة نناديج يقتدى بها و إ ج ي ا ل العلماء الصالحين عبر التاريخ هكذا كانت ح و ا ل و ن أ ه ل غ ي ر ء و أ ه ل ف ت و ة و أ ه ل عرض فكانت حقائق ا ل إ ي م ا ن عندهم م ص و ن ة لها ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى في كل شيء هذه المعاني إ ن م ا تبث ل ت ث ب ص و ل ه ا كما ذكرت و أ ع د ت و ل ا أ م ل من إ ك ر ا ر هذا ا ل أ ص و ل التي بها تبوس ف ي ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ه هي الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ه لا نرجع ا لتداول الثقافه ا ل ق ر آ ن ي ه على المستوى ا ل ا ت م ا ع ي يعني كتله ي ر س ا ب ق ا ل ه ج ة دي ل ه م ا ل ع ا م ي ة ا لهجت حسيه تحميل ا ل ف ا ظ من كتاب الله و م ف ا ه م ومعاني من ا ل ق ر آ ن الكريم يعني في ا ل د ر ج ة ديالنا محط كانت الدرجه مصريه درجه م ت د ي ن ة درجه م ؤ م ن ة لما تشمين من ا ل ا ه ي ن دينيا ولكن يحرجني ان نعطي المساله في, في المرحله السابقه من عمري قبل عشرين سنه ة ق ي ب كان ع هناك م ج م و ع ة من ا ل أ ل ف ا ظ الدرجه ع ي ان تدخل الناس الان صارت عادي ة ك ن تدخليها الكبار والصغار ولكن ا تعادية يبدو ل ان اللغه التي تنسخ سبب اسف سبب قيمه صبيح للسيم على المنكر يعني شعور الكيان يعني بيقعد بيقعد ولهذا ا أ م المركز من الضمغ المسلم ة القيادة والكيان والكيان والكيان و احتر لعب الناس ل الرجوع م ل س و ا ب ك الى ل ل ه إ كتاب الله ن ت د ا ر س ونعلمه لبنا و ن ر د و ا ل آ ي ا ت القرانيه ونصرفها و ل د ا م ا تم على كما نصرف العمله كما تكفر من الثلاث و ت ع ط ي ت ب ي عار و و تشريف ب ي عن من الانسان في أ ي ا بحقائقها ل م المسلم ب ب لا ي ن يكون هذا يجد س عليه أ ي ا م بل أ ش ه ر بل سنوات لا يقرا آ ي ة من ا ل ك ت ا ب ولذلك م منتشر منتشر ا دورا تضرى جدا ل ه ي على حاول الاخرون ل ان أمسى ي ف ل و ا بيننا وبين هذا الكتاب يشكر وسائل يعمرون الوقت بالمدمر ي يجب أ ن نوقف ا ل ن ز ي ا ل أ م ة تعيش ح ا ل ة نزيف يجب أ ن نوقف النزيف لكل ويسدع ا ح د أ براثر و ي ح ف د ع ل إ ل ى الحساب الى ا ل ق ر آ ن الكريم و ا س ت ع ا ش ر مع سيدنا محمد ع ل من خلال سيرته نقرا سيرته لسيدنا محمد نقلبوا عن الخطائف و الشمائل و الاخلاق ل أ ي ا و نتعرفوا عليه ا ل أ م ة لا تعيش ف ر و إ ذ ا تعرفنا إ ل ى رسول الله عليه, عليه الصلاة احببنا ل ل والسلام ص ا ة أ خ ل ق ه و م ن أ ح ب احدا أحد ل كذابلي وكان معه اللهم اجعلنا مع رسولك الكريم في ا ل آ خ ر ة برحمتك يا ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين و ن ا خ ر ي ن